Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah alamin. Al-Rahman al Maliki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 كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم ألا الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج من تسنيم أين يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَى إِلَى وَمَا أُرْسِلُوا أَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allah, Allah.